يُرِيكَ رَبُّكَ عِندَهُمْ يَتَقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَمَا غَرَّتْ عُمُرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُغْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبَدَّلَ ثُمَّ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْذِبِ مَنْ سَلَاهَا وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْذِبِ وَإِنْ تَحذِرْ كُلَّ عَذْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَإِنْ تَحذِرْ كُلَّ عَذْلٍ سَيُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الذين أبثلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 وَنُرِيدُ عَلَىٰ أَفْئِدَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي وشَيَاطين في الارض حيران لهم اصحاب يدعون <تصفيق> <تلبي التهوت تصفيق> في الارض حيران لهم اصحاب يدعون له اصحاب يدعونه الى الهدى فينا اصحاب يدعونه الى الهدى فينا قل انه الله هو الهدى أهدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن وقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض حقا وهو الذي خلق وَك وَظ ح ق وَيم يكك فكون وَ يكك فكون ح الح قلح وَلهُ لمك يم يون فَق في الص وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة, عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير